Nammin a' swa di kum wa' ulladi kum adu, walla kum fahverogum, walla kum tarfu, tasfahu, tarfu ferufa, inalla herafora rahim,